يَوْمَ رُسُولٌ وَحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعموا إذا ما اتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا وامنوا ثم والله يحب المحسنين ولكن الله بشيء من الصيد تناله يكون ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا 119. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به